مُرِيدًا وَهْوَ مُتَبَرِّدَاتٍ بِذِنَتِهِ وَأَنْ يَسْتَعْفِتَ نَقيرٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْ تَأْكُلُوا أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آباءكم أو بيوت آباءكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو أخوالكم أو بلوط خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا دمي عن أوجه ثاث فإذا دخلتم بلوط فسلموا على أصدقكم تحيه تحيه من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعفلون